انا العبد الذي كسب الذنوب ليحيى بن يوسف الانصاري الصرصري قال رحمه الله تعالى أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوبا انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخفيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبد النحيبا أنا العبد المفرط ضاع أمري فلم ارع الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما القى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبا أنا الغدار كم عاهدت أهدا وكنت على الوفاء به كذوبا أنا المهجور هل لي من شفيع يكلم في الوصال لي الحبيب أنا المقطوع فرحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا فيا أسف على أمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرائه اللبيبا ويا حزناه من نشري وحشري بيوم يجعل الولدان شيبا تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا إذا ما قمت حيرانا ضميئا حسير الطرف أريانا سليبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ويا حذراه من نار تلظا إذا زفرت وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن لك أن تتوب ألا فاقلع وتب وجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا ناظرا عطرا رحيبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا ولاحظ زينة الدنيا ببغض تكن عبدا إلى المولى حبيبا فمن يخبر زخارفها يجدها مخالبة لطالبها خلوبا وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل الأريبا فخائنة العيون كاستغاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا وصل إذا الدجا ارخى سدولا ولا تطجر به وتكن هيوبا تجد أنسا إذا أوعيت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا وصم استطعت تجدهريا هريا إذا ما قمت ضمآنا سغيبا وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما اشتد بالناس الكروبا وكن حسنا السجايا ذا حياء طليق الوجه لا شكسا غضوبا فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا وشفع فيي خير الخلق طر نبيا لم يزل أبدا حبيبا هو الهادي المشفع في البرايا وكان لهم رحيما مستجيبا عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا